بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اوفوا بالعقود أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يُتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم إن الله يحكم ما يريد يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تُحِلُّوا شَعَائِرَ اللَّهِ ولا الشَّهْرَ الْحَرَامَ ولا الهدي ولا الْقَلَائِدِ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 وما ذبح على النصب وأن تستقسموا بالأزلام ذلكم فسق اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشون اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينا فمن اضطر في مخمصه غير متجانف لاثم فان الله غفور رحيم يسألونك ماذا أحلل لهم قل أحلل لكم الطيبات وما علمتم, من وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله فقلوا مما أمسكن عليكم واذكروا اسم الله عليه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 وطع... اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامهم حل لكم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن, إذا آتيتموهن أجورهن محصنين غير مسافحين ولا متخذي أخدان وَمَن يَكْفَر بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُم إلَى الصَّلَاةِ فَاقْصِلُوا جُهَّةَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إلَى الْمَرَافِقِ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 فمن كفر بعد ذلك منكم فقد ضل سواء السبيل فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسيا يحرفون الكلم عن مواضعه ونسوا حظا مما ذكروا به ولا تزال تطلع على خائنة منهم إلا قليلا منهم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 فَافْرُقْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ قال فَإِنَّهَا مُحَرَّمَةٌ عَلَيْهِمْ أَرْبَعِينَ سَنَةً يتيهون فِي الْأَرْضِ فَلَا تَأْسَ عَلَى الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ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 فطوعت لَهُ نَفْسُهُ قَتْلَ أخِيهِ فَقَتَلَهُ فَأَصْبَحَ مِنَ الْخَاسِرِينَ فَبَعَثَ اللَّهُ غرابا يَبْحَثُ فِي الْأَرْضِ لِيُرِيَهُ كَيْفَ يُوَارِي سُوءَ أَخِيهِ قَالَ يَا أَوِيلَةَ أَعْجَزْتُ أَنْ أَكُونَ مِثْلَ هَذَا الْغُرَابِ فَأُوَارِي سُوءَ أَخِيهِ فَأَصْبَحَ مِنَ النادمين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 ومن أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أحيا الناس جميعا ولقد جاءتهم رسلنا بالبينات ثم إن كثيرا منهم بعد ذلك في الأرض لمسرفون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 وكيف يحكمونك وعندهم التوراة فيها حكم الله ثم يتولون من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين إنا انزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا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 وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ وَأَنزَلَ إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ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 قُلْ هَلْ أُنَبِّئُكُمْ بشر من ذَلِكَ مَثُوبَةً عند اللَّهِ مَنْ لَعَنَهُ اللَّهُ وَغَضِبَ عَلَيْهِ وَجَعَلَ مِنْهُمُ الْقِرَدَةَ وَالْخَنَازِيرَ وَعَبَدَ الطَّاعُوتِ أُولَئِكَ شَرٌ مَكَانًا وَأَضَلُّ عَنْ سَوَاءِ السَّبِيلِ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 لولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم الإثم وأكلهم السحت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 تَوانَ بغضًا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ كُلَّمَا أَوْقَدُوا نَارًا لِلْحَرْبِ الله اللَّهُ في فِي الْأَرْضِ فَسَادًا وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ المفسدين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 إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابعون والنصارى من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحاً فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون لقد أخذنا ميثاق بني إسرائيل وأرسلنا إليهم رسلاً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 ونطمع ان يدخلنا ربنا مع القوم الصالحين فأثابهم الله بما قالوا جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك جزاء المحسنين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 كَذٰلِكَ يُبَيِّنُ اللّٰهُ لَكُمْ اٰيٰتِهٖ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُوْنَ يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْاَنْصَابُ وَالْاَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطٰنِ رِجْسٌ فَتَجَنَّبُوْهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ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 وَمَن قَتَلَهُ مِنكُم مُتَعَمَّدًا فَجَزَاءٌ فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ يَحْكُمُ بِهِ ذَوُو عَدْلٍ مِّنكُم يَحْكُمُ بِهِ ذَوُو عَدْلٍ مِّنكُم هَدْيًا بالغ الْكَعْبَةِ بالغ الكعبه او كفاره طعام مساكين او عدل ذلك صياما ليذوق وبال امره ليذوق وبال امره عف الله عما سلف ومن عاد فينتقم الله منه والله عزيز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 وَإِن تَسْأَلُوا عَنْهَا حِينًا يُنَزَّلُ الْقُرْآنُ تُبَدَّلُ لَكُمْ عَفَا اللَّهُ عَنْهَا وَاللَّهُ غَفُورٌ حَلِيمٌ قَدْ سَأَلَهَا قَوْمٌ مِنْ قَبْلِكُمْ ثُمَّ أَصْبَحُوا بِهَا كَافِرِينَ مَا جَعَلَ اللَّهُ مِن بحيرته ولا سائبة ولا وصيلة ولا وصيلة ولا حامي ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب وأكثرهم لا يعقلون. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالُو إلَى مَا أَنزَلَ اللَّهُ إلَى الرَّسُولِ قَالُوا حَسْبُنَا قَالُوا حسبنا مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ أَبَا أَنَا أَوَلَوْ كَانَ أَبَاؤُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ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 يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية إثنان ذواعدين منكم أو آخرين من غيركم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 فيقسمان بالله لب ارتبتم لا نشتري به ثمنا ولو كان ذا قرباء لا نشتري به ثمنا ولو كان ذا قربا ولا نكتم شهادة الله ولا نكتم شهادة الله انا اذا من الاثمين فان عثر على انهما استحقا اثما فاخران فاخران يقومان مقامهما من الذين استحق عليهم الاوليان فيقسمان فَيَقُولُ سِمَانُ بِاللَّهِ لَشَهَادَتُنَا أَحَقُّ مِنْ شَهَادَتِهِمْ وَمَا اعْتَدَيْنَا وَمَا اعْتَدَيْنَا إِنَّا إِذًا لَمِنَ الظَّالِمِينَ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 يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم قالوا لا علم لنا إنك انت علام الغيوب إذ قال الله يا عيسى بن مريم اذكر نعمتي عليك وعلى والدتك إذ ايدتك بروح القدس إذ ايتك بروح القدس تكلم الناس في المهد وكهلا وإذ علمتك الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل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 قالوا نريد أن ناكل منها وتطمئن قلوبنا ونعلم ان قد صدقتنا ونعلم أن قد صدقتنا ونكون عليها من الشاهدين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 وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى بَنِّ مَرْيَمَ أَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُنِي وَأُمِّي إلَى هَيْنٍ مِنْ دُونِ اللَّهِ قَالَ سُبْحَانَكَ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أَقُولَ مَا لَيْسَ لِبِحَقْقٍ لي إِنْ كُنْتُ قُلْتُهُ فَقَدْ عَلِمْتَهُ تعلم ما في نفسي ولا اعلم ما في نفسك